هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثنا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 لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين واحسنوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه ثم توليكم الا قليلا منكم وانتم معرضون